في you والكل منك فأنت أنت ممار في الأرض أمن وفي السماء كل من فانت انتم الله يا الله يا على يغون عادت يغون يغون بالسان والله متفرد بالظل، متفرد بالظل، جل قل لا كانه، متفرد بالظل، جل متفرد وفتن ما سطوت فتن يا من ربي إذان وربي والقلب تحرقه من أغنع النار إن ضل قلبي فقلبي أن تتعالي قلبي فقلبي إن النقالين فقلين ان تستعيركم إن النقالين فقلين إن ضل قلبي فقلبي أن تساعدني أو كان ذنبي عظيما انت تعفار ستر أنت ستر يا ملك ضو بعيوم لا يا من يا, يا من اقولونا اقبضت فشجون ندعوك ندعوك تنفيقا يدوم سناه فكن من معين فليس غني وكنصر لكم من فليس غني. بفضلك يا موهيني مغن الشنا نصر في يمناه سبحانك سبحانك سبحانك